فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسر من القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا رسلنا عليهم ريحا صرصرا في يَوْمِ يوم نحس مستمر تنزع 113. فما سكانهم أعجاز نخل منقعر 114. فكيف كان عذابي ونذر 115. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 116. كذبت ثمود 117. أتبعوا إنا إذا لفي ضلال وسعر 118. أألقي الذكر عليه من بيننا 119. بل هو كذاب أشر 110. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر 111. إنا مرسل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 صيحًا تواحدا ت فك كان منمظير وَلا ق الصر القُر الآن للذكر ف هل الم مَّك كذبنت طوم لووط بُذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرُوا بَقْشَتَنَا فَتَمَرَّوا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفٍ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 117. كذبوا بآياتنا كلها فآخذناهم أخذ عزيز مقتدر 118. أكفاركم خير من أولئكم أملكوا برات في الزبر أم يقولون نحن جميعا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 119. إنا كل شيء خلقناه بقدر 110. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 111. ولقد أهلكنا أشياكم فهل من مدكر 112. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المَُّقينَ في جَّات وَنهر في م قادِ صقٍ أنأَ دَمَلييكم